بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا إن الله سميع عليم إن الله سميع النعيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول لا صوت النبي ولا تجهرو له بالقول ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدط أعمالكم وأن لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى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 ولو أنهم, صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا. بئ انفتبينوا اي الذين امنوا ان كف سركم بنب انفتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتبين أن تصيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فأنتم نادمين. وعلم أن فيكم رسول الله. وعلم أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. أفضل من الله ونعمه، وأفضل من الله ونعمه، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاصلحو بينهما بالعدل وأقصطو. فإن فعلت فاصلحو بينهما بالعدل وأقصطو. إن الله يحب المقصطين. إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين أخويكم, فأصلحوا بين أخويكم واتقوا, الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا 129. ويقفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من isa min nisa in asa an 117. ولا تنابزوا بالألقاب 118. ولا تنزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 119. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ما لم يتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسس ولا يغت بعضكم بعضًا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتم. واتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم صووبا وقبائل لتعارفوا إلى تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قلم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قلم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءَ وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ 119. وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله أبينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم يمن علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصيون بما تعملون. والله بصيون بما تعملون.